فسحقا قُل السعير السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وأسروا قَوْلَكُمْ أو اجهروا بِهِ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 إن الكافرون إلا في غروه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونخوه أفمن يمشي مكبا على وجهه أَهْدَى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم